بعض الذين يقومون بقراءة الرقية يأمر المريض الشيخ بأن يقرأ سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة والبعض الآخر يقول ليس هناك دليل يخصص ذلك هل قراءة البقرة كاملة على المريض فيها شيء؟ لا أصل لهذا لا أصل لهذا قراءة البقرة كاملة هذا يشق ولا ورد به دليل إنما يقرأ على المريض السور الثلاث سورة الإخلاص والفلق والناس تقرأ عليه سورة الفاتحة ويعوذ بالتعويذات الشرعية وهذا من أعظم الأسباب للشفاء بإذن الله أما قراءة البقرة كاملة فهذا ما ورد به دليل انه تقرأ على المريض إنما ورد أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة نعم